ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالونايا كل خلقا بيندي ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالونايا كل خلقا بيندي كل خلق بين ذين كان لي ذل لي شكوى الشكوى عليه كان لي ذل لي فابتدي الشكوى عليه يا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور يا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا خوي غيره نبتغيه ونرتجي تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا خوي غيره نبتغيه ونرتجي نطلب أدرى بمتين نسل كأنه مشي عليه نطلب أدرى بمتين عليه يا لا ويا لا لا لا وحور يا لا ويا وحور فقد اللي يخل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمى والظمائر في وينين فقد اللي خللي غالي فقد الدرع المتين فقدها والعين تدمع والضمائر في وني والضمائر في وني خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين خايف ان البعد ياخذ بننا عهد سنين يا لنا لو يا لنا والسنين بنا تدور يا لنا لو يا لنا والسنين بنا تدور بشد القمر ودور في السماء مرشد دليل ويشد الطائر وقل له وين ذياك الزميل بشد القمرى ودول في السماء مرشد دليل ونشد الطائر وقل له وين ناياك الزميل وين ياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وين لاقي له مثيل قبل ما يطوى كتابي وين لاقي له مثيل يا نانانا ما بدا فيكم قصور يا نانانا ما بدا فيكم قصور إزتي لك يا أبو حازم همك الليلة طويل فقدلك اللي راس مالك فقد الزول الجميل إزتي لك يا أبو حازم همك الليلة طويل فجد لك رأس ماله فجد الزوال الجميل فجد الزوال الجميل أطلب الله لك شهدا وأطلب ظل انظليل أطلب الله لك شهدا وأطلب ظل انظليل يا لنا لو يا لنا والوعد جنة وحور يا لا لا لا لا لا لا والوعد جنى وحو افتع نشتنا الذليله في دياره للخمول عفت والنفس العزيزة ما تواطنها السفول عفت عيشتنا الذليلة في دياره للخمول عفت والنفس العزيزة ما تواطنها السفول ما تواطنها السفول لكن الجد المؤذن ما يساعدني وطول لكن القيد الموثق ما يساعدني وطول يا للا لو يا للا لا زرنا ولا نزور يا للا لو يا للا لا زرنا ولا نزور لتلي يا خوي حيله لتلي عندك حلول <سؤال> لتقيد اكو اصطيادي ناخذين جنكوا استيان دي من ثم أقول وطلقوا من ثم أقول روح اسى ربي ياسر لك طريقك والقبول روح اسى ربي ياسر لك طريقك والقبول يا لالا لو لا يا لالا لا يا نزور ولا تزور ya la la la, ya la la la. Ya nizorou, la tizor.